قال رحمه الله وقوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب وهذا الخطاب لقريش الذين قالوا أخبرنا عن من يؤمن بك ومن يخرب بك فقال الله ما كان الله ليطلعكم على الغيب فالغيب تفرد الله سبحانه وتعالى به قل لا يعلم في السماوات الأرض الغيب إلا الله فالغيب من شأنه سبحانه ومن زعنه أنه يعلم شيئا من الغيب المطلق فهذا كافر بالله جل وعلا ومن اعتقد في أحد أنه يعلم شيئا من الغيب المطلق فهذا كافر بالله جل وعلا من ادعى ومن اعتقد فهذا كفر بالله فإنه تكليف للقرآن باعتقاده هذا المخالف لشرع الله أن فلانا يعلم الغيب يعلم ما في الأرحام ويعلم الأمور المستقبلة, يعلم الأمور المستقبلة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم الأمور الماضية أنه حصل كذا وكذا من غير ما إعلام من الله جل وعلا فهذا لا يعلمه إن الله سبحانه وتعالى ومن غير أيضا كذلك أمور أخبر بها عن الواقع عن طريق مؤرخين وعن طريق كذا أما أنه يدعي من نفسه أنه يعلم الأمم السابقة وما حصل لها من غير إعلام الله ويعلم ما سيكون في الغد ما سيكون في غد وما يكون في المستقبل من الحوادث هذا كفر بالله جل وعلا لأنه تكذيب للقرآن ما كان الله يطنعكم عن الغيب فالغيب الحصائص إذا كان هناك ما تعلمون من إرصاد الجوي هذا أنه ستحصل بإذن الله مطر يحصل شيء من علامات الدلائل في الأجواء عندهم بعد الإرصاد أن هذه أجواء متغيرة وهذه الأجواء يحصل بسببها كذا وكذا علمه علمه في العادة وفي الواقع أنه علم هذا إذا كان كذا في الأجواء يحصل كذا بإذن الله جل وعلا وقد يتخلف المسبب مع وجود السبب قد يتخلف ويقررون أنه سيحصل كذا وما يحصل فالأمر لله سبحانه وتعالى ولكن هذا علم بالاستقراء وهذا علم بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم وتنفي ربنا سبحانه وتعالى لهم مثل هذا العلم أنهم يعلمون بأحوال الأجواء أو يعلمون بالأرصد المعلومة عندهم أنه سيكون كذا بإذن الله سبحانه وتعالى فهذا لا يقال أنه علم غيب هذا علم غيب نسبي مقيد أما غيب مطلق من غير أسباب ومن غير أشياء فيعلم أنه سيكون كذا هذا موصحيه هذا كفر يقع فيه ولا قصفية في أوليائهم فإنهم يعتقدون فيهم هذا وهم أيضا كذلك هم أنفسهم هؤلاء المنحرفون يعتقدون أنهم يعلمون الغيب قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي لأنه لا يعلم الغيب أحد غيره لا يعلم الغيب أحد غيره قوله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وهذا السدراك من معنى الكلام المتقدم لأنه لما قال وما كان الله ليطنعكم على الغيب ربما يتوهم أنه لا يطنع أحدا على غيبه سبحانه وتعالى لعموم الخطاب فاستدرك الرسل سبحانه استدرك الرسل لأنه عمم فيما تقدمه وقال ما كان الله ليطلعكم على الغيب ربما يظن ويتوهم أن الله سبحانه وتعالى لا يطلع أحدا على غيبه من عباده فاستثنى رسله جل وعلا فقال ولكن الله يجتمي من رسله من يشاء فيطلعه على غيبه ولا ليس على جميع غيبه سبحانه وتعالى يطلع على ما شاء سبحانه من علمه الخاص به ومن غيوبه جل وعلا ومن أمور غائبة عن الناس يطنعه سبحانه فهذا استثناء مما تقدم مما يحصل من الوهم فالرسل مستثنون من هذا الحكم المتقدم فالله أطلع من شاء من عباده على ما شاء والمقصود الرسل بنص هذه الآية ولكن الله يجتبي أن يصفي ويختار يجتبي يصطف ويختار من رسله من يشاء لهذا الشيء ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على بعض علم الغيب وهذا التقييد جميل ولم يقل فيطلعه على الغيب ربما يتوهم على جميع الغيب يطلعه على بعض علم الغيب فيطلعه على بعض علم الغيب نظيره قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول وهذا أيضا كذاك استثناء واستدراك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد وأحد النكره في سياق النفي فتفيد العموم ولما كان ما سيكون ربما من متأهمي أن الله لم يطلع أحد من العباد على غيبه قال الله إلا منرفضها من رسول هذا مستثنى من العموم المتقدم والاستثناء معيار العموم كما يقولون الاستثناء معيار العموم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا فإذن الإنسان لفظ عام بدليل الاستثناء والاستثناء علامة العموم ومعيار العموم في اللفظ المتقدم فالحاصل ما سمعته أن الغيب من خصائص الرب جل وعلا والله نفى علمه أي علم الغيب عن العباد أجمعين إلا من ارتضى من الرسل فاطلعهم الله سبحانه وتعالى على بعض غيبه ومن اعتقد هذا في غير الرسل كفر من اعتقد هذا في غير الرسل كفر بالله جل وعلا قال رحمه الله وقال السدي معناه وما كانوا أعني بقول من اعتقد هذا في غير الرسل أي أنهم يطلعهم الله على شيء من غيبه فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وخلاف الأدلة أو من اعتقد أن غير الرسل أيضا كذلك عندهم شيء من هذا الخبر عندهم شيء من هذا الخبر حالهم في حال الرسل أو من أنفسهم يدعون وليس بإطلاع الله يدعون أنفسهم عن الغيب ويجعلون أنفسهم أندادا لله في الربوبية فهذا أيضا كذلك كفر بالله فالله ما أخبرنا إلا عن رسله أنه استثناهم ولم يخبرنا عن أحد غير الرسل أنهم استثناهم من هذا النفي العام وقال استددي معناه حتى الرسل لا يجوز لك أن تقول أنهم يعلمون الغيب هذا الإطلاق حرام لا يجوز أن تقول أنهم يعلمون الغيب وإنما تقول الله سبحانه وتعالى أطلع رسله على بعض علم الغيب على بعض علم الغيب أطلع رسله ولا تقول الرسل يعلمون الغيب هذا لا يجوز الله يقول يقول لا يعلم من السموات الأرض الغيبة إلا الله للملك للملائكة وللرسل يعلمون الغيب إلا بهذا التقييد الذي سمعته بإعلام الله سبحانه وتعالى لهم وقال السدي معناه وما كان الله ليطلع محمدا على الغيب هذا قول آخر ما كان الله ليطلع محمدا على الغيب ولكن الله اشتباه وجعله رسولاً واصطفاه سبحانه فأطلعه على بعض الأمور هذا قول السدي والأول الله علم أقرب وما كان الله ليطلعكم على الغيب أي من زعم هذا الذي تقدم أن قريش قالت فأخبرنا من من أصحابك مؤمن ومن من أصحابك كافر بك أو من كافر بك ومن هو مؤمن بك فقال الله وما كان الله ليطلعكم عن غير ما هذا إليكم الله ما يطلعكم على شيء من ذلك وإنما هذا خاص برسله يطلعهم على أصحابه وعلى أعدائه أو على أصحابه وعلى أعدائه هذا أقرب الله أعلم وقال السد معناه ما كان الله ليطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على الغيب ولكن الله اشتباه ولكن الله يشتبيه من رسله من يشاء ما معنى يشتبيه سامة يصطفي ويختار الاشتباء هو الاصطفاء والاختيار أحسنتك قال فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم هذا الواجب عليكم فاتركوا هذا واتركوا مثل, مثل هذه الأشياء أنكم تريدون أن تعلمون كذا وكذا هذا مهي إليكم أنت أنتم الواجب عليكم إيمان بالله وبرسله والتسليم للعام في شرع الله سبحانه وتعالى فإن يحصل منكم هذا وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم أما العناد وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة فهذا يجوز وليس هذا الأمر إليكم فالله يختص من شاء من عباده بما شاء جل وعلا لا يسأل عن ما يفعله مسألون فانواجب على المسلم الإذعان والاستسلام لله جل وعلا فإن حصل منه هذا حصل له العاقبة الحسنة فلكم أجر عظيم قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خير لهم ما يعرب خيرا هو خيرا لهم الخبر يقول مرفوعا والله سبحانه وتعالى وكلامه أبصح كلام هو خيرا لهم فهل يجوز أن يقول الشخص هو زيد هو زيد نعم مفعول ثان ليحسب والمفعول الأولين هو لا ماين المفعول الأول فضل ها؟ لا الذين فاعل ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم سليمان ولا وليس المصر المأول وين المصر هذا من هذا البعيد الذي رفع يده تفضل أه وين هو لكن يعني محذوف نعم أحسنت ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله فضل. بخلهم هو خيرا لهم البخل هو خيرا لهم فلا يحسبون البخل خيرا لهم أحسنت محذوف وتقديره البخل أو بخلهم خير لهم فلا يظن البخلاء أن بخلهم خير لهم بل يضرهم وليس يستفيدون من بخلهم شيئا بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به فعلى هذا يحذر الشخص البخل فإنه يصيب من قاتله هذا البخل العياذ باله يتلفه ولا يستفيد من شحنه شيئا وشغما في الرجل شح هالع أجب خالع فهذا شر في الرجل أن يكون شحيحا وأن يقل بخيلا هذا وعياذ بالله الله يقول بل هو شر لهم سيضرهم يوم القيامة وليستفيد من منعهم للأموال الواجبة من زكاة وغير ذلك فهذه أموال واجبة ولا سيم الزكاة يجب على العبد أن يخرج حق الله سبحانه وتعالى فيها وهكذا أيضا من النفقات الواجبة على من تلزمه النفقة كالوالدين والأبناء وغيرهم لمن تلزمه النفقة هذه أموال واجبة يجب إخراجها ولا يحسب النبخ له بها ينفعه بل يضره واللقض إن كان في سياق المال والله علم إلا أنه عام في كل ما يبخل به الإنسان حتى العلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله فإن اللقض عام بما أتاهم الله فإذا أتاك الله علما وبخلت به بل هو شر لهم هذا البخل بالعلم وبالخير وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا يعتبر شرا للعبد الآية في المال ولكن كذلك أيضا لفظه عام يشمل كل ما يبخل به الإنسان من الخير لأن الله يقول من فضله والعلم من فضله العلم فضله فمن بخل بشيء من فضله سبحانه وتعالى يحصل له ضرر به والله جل وعلا يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم اللهم فضله هو خيرا لهم فعلى هذا الشخص ينبغي أن يقوم بالواجب سواء في ماله أو في علمه سواء كان هذا الواجب في ماله أو في علمه فهو من فضل الله جل وعلا وما كان من فضل الله إذا بخل به تضرر الباخل به قال سبحانه ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم وهذا إضراب عيش شيء هذا الإضراب، الإضراب إضرابان، إضراب انتقالي، إضراب ابطالي ابطالي، لقوله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم ما هو خير لكم تظنوه، بل هو شر لكم هذا إبطال. هذا إضراب ابطالي لما اعتقدوه بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة هذا المال سيئ لهم البخلاء ولله ميراث السماوات والأرض هذا المال الذي بيدك ماهو هو لله سبحانه وتعالى وسيعود إليه وهو الذي أعقاكه سبحانه فلا يجوز لك منعه وهو حق الله جل وعلا المال مال الله والخلق خلق الله سبحانه وتعالى فيجب عليهم أن يسيروا على ما أراد الله منهم سيرة أو على ما أراد الله منهم السير نعم يجب عليهم أن يسير على مراد الله جل وعلا وليس على مرادكم من أراد ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قال رحمه الله قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم قد علمت أن المفعول الأول محذوب وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب وخير المفعول وهو سيقدر الآن أي لا يحسبن الباقلون البخل خيرا لهم لا يحسبن الذين الباقلون المفعول أول البخل خيرا لهم ثاني أي لا يحسبن الباقلون البخل خيرا لهم بل هو يعني لأن الضمير عزي الأقرب يذكور بل هو يعني البخل شر لهم سيطوقون أي سوف يطوقون يجعل طوقا لهم ومن اقتطاع شبرا من الأرض طوقه به يوم القيامة من سبع أراضين قيل يجعل الطوق على عنقه يحمله ونسأل الله العافية والسلامة يحمل هذا الشبر الذي أخذ يجعل, يجعل الطوق من سبع أراضين يوخذ صلى الله العافية والله أنه مرمه سهل الضم هذا الذي يقع فيه كثير من الناس أراضيه ومساحات ساحات شاسعة يقتطعها من يقتطعها وهي ليست له فيأخذه وهي ملك الغير يبسط عليها لوجود النهود عنده والسلطة والقوة والمكانة في الأرض فيبسط على أرض الناس ولا يبالي. يكون شيخ قبيلة أو يكون مسؤولا من المسؤولين فيبسط علي أرض أراد ويظن هذا بنافع له سيطوق يوم القيامة بهذا الذي يبسط عليه لكنهم رقيقوا الدين هذا كله بسبب رقلة الدين التي عندهم وإلا والله أن الشخص خاف أنه يأخذ شيئا لا يحلنا لكن هؤلاء ما يباله ويظنه ما شاء الله عنده ساعد قوي وأنه رجل إذا أراد شيئا يعني يحصل يظن نفسه في يوجد مثله في الكون <تصفيق> قال بل هو يعني البخل شر لهم سيطوقون أي سوف يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وما اسم موصول سيطوقون ما بخلوا به جار مجرور تعلق مي يطوقون والعايد به وعلى قاعدة النخالة حذف العائد هنا لأن الموصول لم يجر فلا قال سيطوقون بما بخلوا يوم القيامة جائز أن يحذف يقال بما بخلوا يوم القيامة لكن هنا الموصول لم يجر بما جرى به العائد فلا يجوز العائد عند النحاة جمور النحاء أصلا يجوز قال رحمه الله أقول تعالى ما بخلوا به يوم القيامة يعني يجعل ما منعه يجع يجعل أو يجعل ما منعه من الزكاة يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه وهذا صح الحديث به عن أبي هريرة كما سيأتي هذا ثابت أن هذا الباخل بالزكاة وبالمال الواجب فإنه يجعل حية تطوق في عنقه والعياذ بالله وتنهشه يعني يجعل ما منعه من الزكاة حية تطوق في عنقه يوم القيامة تنهشه من فوقه إلى قدمه وهذا قول مسعود بن عباس وابي وايل والشعبي وصديه هذا التفصيل ما جاء في عند ذبيه وإنما جاء مسيئه تنهش نعم لكن من فوقه قدم قدمه هذا الله عز قال أخبرنا عبد الواحد المنيعي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن اسماعيل قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني ما أقنيته المدني أبو الحسن ما لقبه حية الوادي إمام العنل في زمنه يلتق في كل شيء حية الوادي تلتق كل شيء وهذا غزير العلم كان في جوفه من العنل والعلوم عند الأحاديث التي بصره الله بها قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال أخبرنا هشام بن القاسم قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيام شجاعا أقرع له زبيبتان حية ولها زبيبتان في رأسها مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون إلا أتهم الله كما أعظمها من آيه وما أشدها على البخلاء وعلى مانع الزكاء تهذلقون يريدون كأنهم يعني بعضهم يظن يتخلص من مثل هذه الحركات مما هو واجب عليه ربما يخرج بعض الأثواب ويخرج يسيرا من المال ويعطي بعض الناس وظن أنه قد أدى الذي عليه هذا بخل هذا بخل يكون عليه مبلغ كبير في الزكاة يخرج شيئا أو يشتري بعض الملابس ويعطيها بعض الفقراء ويظن أنه قد خرج من هذا الذي هو عليه فالله عالم بك أيه البخيل ومطلع عليك وعلى سرائنك وظواهرك تخرج من الناس ممكن تخرج من أولي الأمر إن كان يجبي ويرسن من يجبي الزكاة يرسن جباه ممكن تخرج منه التحيل أما الله سبحانه وتعالى فلا فهذا وعي شديد لمعنى الزكاة ون المتمردين على الواجبات وحتى العلم والله شخص يخاف من مثل هذه الآية وإن كانت هي في المال كما سمعت ولكن نلبخ لابن علم نصیب منها الهن سبحانه في اللهم حمده لا الهن انت او حروق